بسم ما هي مثلات المضمر من الفاعل ضربته، وضربنا عدها بسرعة طيب احسنت هذا ماذا يسمى المضمر هذا هذا المضمر الذي مثل به الأخ ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضربتما, وضربتما, وضربتما, وضربتما, وضربتما, وضربتما, وضربتما, وضربتما وضربتم, وضربتم وضربتنا وضربت وضربت الآخرة مقتصل هذا يسمى بالمتصل كم عدده المتصل 12 ضميرا والمنفصل 12 ضميرا أيضا ما هي لا هذا المتصل المنفصل 12 ضميرا اذكرها أنا وأنت أو أنا ونحن ابدأ من المتكلم اثنان لا انا ونحن وانت وانت وانتما وانتما وأنت وانتنا وهو وهي وهما وهم وهن اثنى ضميرا المنفصل الضمائر المتصلة متى يبنى مع الفعل للسكون فعل الماضي نعم ضمائر المتصلة متى يبنى معها الفعل على السكون يا أخي ما عندك الصلاحة الله ما عند الأخ نعم إذا كان متحركا هذا الضمير المتصل فيبنى معه على السكون أحسن ده. وإذا كان غير متحرك يبقى على أصله إلا مع الواو فإنه يبنى على الضم ضربوا يبنى على الضم وإلا إذا لم يكن متحركا فالأصل فيه أنه يبقى على أصل البناء على الفتح ضربا ضربت ضربا يبنى على هذا على الأصل على الفتح إلا إذا كان واوا فإنه يبنى على الضم فتقل ضربوا ضربوا في علمات وابنى على الضم نائب الفاعل ما هو نعم، والإسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله أحسنت هذه حقيقة نائب الفاعل. الإسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فلا بد من توفر هذه ثلاث الأمور أن يكون إسما وأن يكون مرفوعا وكذلك الأمر الثالث لا يذكر معه فاعله. فإن وإذا ذكر معه فاعله لا يكون نائبا عن فاعل. ضرب زيد عمرا فعمر هنا ليس بنائب عن الفعل لذكر فاعله معه فيكون مفعولا فإن لم يذكر معه فاعله تغيرت صيغة فعله فقيل ضرب عمر ورفعه بعد أن كان منصوبا كما سيأتي فهذا هو فلا بد من توفر هذه الثلاثة الأمور في نائب الفاعل أن يكون اسما خرج الفعل والحرب وأن يكون مرفوعا خرج كذلك المنصوب والمجرور فلا يقال ضرب زيدا ولا ضرب زيد والأمر الثالث أن لا يذكر معه فاعله ضرب زيد لم يذكر معه فاعله قال رحمه الله هو الاسم وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله تقدم معنى ذلك وبيانه ناخذ غيره قال فان كان الفعل ماضيا ضم اوله وقسر ما قبل اخره وان كان مضارعا ضم اوله وفتح ما قبل اخره هذا حكم فعله حكم الفعل الذي يكون مع نائب الفاعل فان كان هذا النائب مع الفعل الماضي فانك في هذه الحاله إذا أردت أن تنيب المفعول عن الفاعل وتحذف الفاعل تضم أول الماضي وتكسر ما قبله الآخر فإذا أردت تغيير صيغة ضربا ماذا تصنع تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر فتقول ضربا وجلسه جنسا وهكذا فهذا هو بالنسبة لحكم الماضي عند تغيير صيغته لنائب الفاعل إذا أردت تغيير صيغته لأجل نائب الفاعل فإنك تصنع فيه ما سمعت وهو أنك تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر هذا هو الأصل بل هذا الذي لا يخرج عنه طيب وإذا كان مضارعا فهو يشارك الماضي في ضم الأول إلا أنه يختلف عنه في إيش في ما قبل الآخر فإن المضارع يفتح ما قبل آخره فتقول في يضرب إذا رتت تغيير صيغته تقول يضرب يضرب يضرب يعلم يعلم يحترم يحترم فلان يحترم أو تقول يحترم العالم فيحترم هنا مغير الصيغة واضح هذا بالنسبة للمضارع يضم أوله وهذا الحكم في الماضي وفي المضارع ويفتح ما قبل آخره والماضي ماذا يصنع فيه يكسر ما قبل آخره هذا وسيأتي معنا مزيد إن شاء الله في غير هذا الكتاب فعندما من الآن يعرب هذا قضي الأمر قضي في علمات مغير الصيغة حسنت هكذا يقال فيه قضي في علمات مغير الصيغة ولا يقال مبني للمجهول فإن هذا التعبير خطأ خطأ هذا التعبير منتقد وإنما يقال مغير الصيغة مع أنه اشتهر بيكتب النحو مبني للمجهول لكن هذا التعبير خطأ فإن الله يقول خلق الإنسان ضعيفا وليس مبنيا للمجهول لأن الخالق معلوم وهو الله سبحانه وتعالى الأصل خلق الله الإنسان ضعيفة فلا يقال مبني للمجهول أي النفعل مجهول هذا ما يصلح ولا يقال في الله سبحانه وتعالى مجهول وإنما يقال مغير الصيغة هذا فيه أدب جم مغير الصيغة لكن مبني المجهول يستعمل مع الله سبحانه وتعالى ولا يقال لله مجهول طيب قضي الأمر الأمر نائب فاعل مرفوع أم ترفعي ضم الظاهر على آخره ماذا صنعنا في الماضي قضية ضممنا الأول وكسرنا ما قبل الآخر أحسنته قتل الخراصون في علمات مبني على الفتح وهو مغير صيغة والخراصون نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم والشاهد في المثال قتلا فعل ماض غيرت صيغته بضم الأول وكسر ما قبل الآخر وهكذا قل موسى وما أُوتي النبيون إلى آخره. عندك غلبة الروم، غلبة الروم في علماء مبني على الفتح مغير الصيغة والتاء للتأنيث حرف لا محل لها من الإعراب سنته. والروم نائب فاعل حسنته نعمره على مترفعه ضم الظاهر على آخره طيب نرجع للمضارع وهو يطعم ولا يطعم يطعم ولا يطعم يطعم بس شاهدنا يطعم وهو يطعم أي الله سبحانه وتعالى ولا يطعم نعم يطعم فعل مضارع مبني على لما هم ابن ما يقن معذرة في المضارع مرفوع هذا معرب وإنما الماضي والآمر مبنيان فعل مضالع معرب مغير الصيغة مرفوع وعلامة رفعي الضم الظاهر على آخره وهو يطعم ولا يطعم مرفوع علامة رفعي الضم الظاهر على آخره مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى طيب عنده ولم يولد لم يلد ولم يولد نعم لم حرف نفيه جزمه قلب ويولد فعل مضارع مجزوم وعلم جزمه السفون نعم وهو مغير السيغة ونائب الفاعل ضمير مستدر يعود على الله سبحانه وتعالى وأنت وأن يحشر الناس ضحى وأن يحشر الناس ضحى يحشر وأن يحشر أن حرف مصدر نصب لأنه تقدمت معكم فمعرفتها مهمة الشيء الذي تقدم معكم يعرب وأن حرف مصدر نصب واستقبال يحشر فعل مضارع وأن يحشر الناس ضحا فعل مضارع منصوب بأن وهو مغير الصيغة على متنصف منتها الظاهرة على آخره الناس نائب فاعل أحسنت مرفوع على متنصف منتها الظاهرة على آخره أحسنت يعرف المجرمون بسيماهم تفضل يعرف المجرمون فعل مضارع مغير الصيغة طيب مرفوع على امترفعي ضم الظاهر على آخره المجرمون يعرف المجرمون نائب فاعل حسنت مرفوع على امترفعي الواه لأنه جمع ذكر سانم والشاهد يعرف ونغير صيغته على ما ذكر يضم أوله لأنه مضارع ويفتح ما قبل آخره يعرف إنما يوفى الصابرون أجرهم هذا الضم طيب إنما, اسم إنما حصر إنما أداة حصر يقال فيها يوفى فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لام ترفعي ضمة مقدّرة يوفى دمعل معلم لام ترفعي ضمة مقدّرة منع من ظهورها تعذر الأول لا ينسى يا أخوان هذه لاين قواعد أنت تدرسها لا أن تبني بعضها على بعض الصابرون صابرونا يفعل أحسن ت وعلام ترفعي الواو لأنه جمعنا ذكر ساني. فالحاصل من هذا الدرس أو الحاصل مما ذكر رحمه الله أن الفعل الماضي حكمه عند التغيير يضم أوله ويكسر ما قبل آخره ضرب وضربه والفعل المضارع عند تغيير صيغته يشارك الماضي في ضم الأول ويخالفه فيما قبل الآخر فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يعلم تقول يعلم يضرب يضرب إلى آخر ذلك يعرف فلن يعرف المسائل تقول يعرف واضح تقول يعرف أو فلان تعرف المسائل تقول ايش تعرف واضح إذا أردت تغيير في يعرف قلت يعرف أو تعرف إلى آخر ما ذكره والمصنف رحمه الله سكت عن فعل الأمر لأنه لا يبنى للمفعول فعل الأمر لا تغير صيغته فلذلك لم يذكره وإنما ذكر كيفية تغيير صيغة الماضي وكيفية تغيير صيغة المضارع وسكت عن الأمر لأنه لا تغير صيغته فلأجل ذلك لم يذكره رحمه الله تعالى ما فيه فعل الأمر تغير صيغته قال إذا كان فعل ماض معتلاً يعني معتل الوسط هنا غن آخر لا الوسط كيف تغير صيغته تغير صيغته كما هو مذكور فتقول في صامة سيمة سيمة والض والضم مقدر في الصاد أصلا سويمة سويمة ثم حصل له علال هذا سيأتي معكم فمعتل الوسط يقال فيه هكذا صامة سيمة إلى آخر ذلك وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه قال قيل قال قيل إذا كان الوسط حرف عنه أي ألف تقول في قال قيل إذا أردت تغيير صيغته ويكون مقدر أصله قويل أصله قويل لكن حصل له إعلال هذا سيئة فلذلك أخرته عمدا أخرته عمدا سيئة معنى في المتممة إن شاء الله فأنت تحفظ هذه القواعد الآن الموجودة في الآجرومية أن الماضي يضم أوله ويقسر ما قبل آخره والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبل آخره وإذا كان معتل الوسط هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه قال صامة تقول قيل صيمة وساء سيئة سيئة وجوه الذين كفروا هذا إن شاء الله يأتي عليه الكلام في المتممة قال رحمه الله قال يحترم العالم هل يعلم يحترم فعل مضارع مغير صيغة مرفوع أو فعل مضارع مبني المجهول؟ ما في فرق بين هذا وهذا؟ لكن العبارة الأولى هي الأفضل ونحن قلنا إن المضارع يبنى فقط يبنى فقط لما يتصل به لما يتصل به نون التوكيد. صلحة الله هذا تغيير صيغته تغيير صيغته. وذاك كلام عن البناء كلام عن البناء أما هذا تغيير الصيغة يقال له مغير الصيغة أو يقال له على العبارة التي فيها نظر مبني للمجهول وهذا ليس البناء الذي تقدم معك مبني للمجهول ليس البناء الذي عند اتصال نون النسوة أو اتصال نون التوكيد به هذا غير هذا لكن أن استعمل العبارة التي هي الصحيحة إن شاء الله وما عليها انتقاد مغير الصيغة قال رحمه الله وهو على قسمين ظاهر ومضمر تقدم هذا التقسيم في الفاعل وأن الفاعل على قسمين ظاهر ومضمر كذلك أيضا نائب الفاعل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر وهذا سهل لأنه قد تقدم معكم قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو ضرب زيد ويضرب زيد وعكر عمر ويكرم عمر هذه أمتنع الظاهر تصرفه على ما سمعت ولو نوع الأمتنع على ما ذكر لك أحسن في الفعل لكن قد أشار أن الظاهر قد يكون مرفوعا بالضمة ضرب زيد وقد يكون مرفوعا بالألف ضرب زيدان وقد يكون مرفوعا بالواو ضرب الزيدون ضرب أخوكا فلو صنع هذا لك أنا أحسن وكذلك جاء إلى المؤنث وضرب له أمثلة ضربت هند ضربت الهندان ضربت الهندات وإيضا يأتي إلى التكسير جمع الإناث فلو نوع كما صنع هناك لكنا أحسن لكن لا بس قد أشهر فيما تقدم يكفي في تنويع الأمثلة فالحاصل أن الظاهر قد يكون مفردا مرفوعا بالضمة ضرب زيد وقد يكون مثنى مرفوعا بالالف ضرب الزيدان ضربت الهندان وقد يكون جمعا وهذا الجمع إما أن يرفع بالضمه كجمع التكسير وجمع المؤنث السالم ضرب الرجال وضربت الهندات وقد يكون مرفوعا بالواو ضرب الزيتون واضح هذا هو. قال والمضمر ضربت وضرب وضرب طيب ضرب ضربت ضربتم معذره ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربا, وضربا وضربوا وضربنا هذا المضمر وقد تقدمت معكم أمثل بعض النسخ ما هو موجود فيها تتم صح أنتم عندكم هذه تتم الذي عند النسخ هذه ما هي موجودة لكن موجودة في بعضها في بعض المتون موجودة زيادة هذه التي سمعتها مثل الأخ مالك موجود فيه موجودة الزيادة هنا وهي موجودة في بعض المتون أما عندنا ما هي موجودة محمد محدين موجودة فيه فتضاف هذه الزيادة لا بس أما عندي هنا ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك اللي نائب الفاعل لكن بعض المسيق متمم الزيادة فعندما ضربت، علي. في عِمَاد مُغيَّر صيغة مبني عن الفتح كيف تغير صيغة الماضي؟ ما هي كيفية يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر أحسنته والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نافع فاعل هناك فيما تقدم ضربت التاء في محل رفع فاعل وهنا ضربت حصل علي الضرب ولم يصدر مني ما أنا الذي ضربته وإنما ضربته وقع علي الضرب حصل علي الضرب فهنا يكون نائبا عن الفاعل ضربته أحسنت ومثله أيضا ضربنا وضربت إلى آخره تقدم معنا في باب الفاعل طيب فعندما فاستقم كما أمرت نعم نعم ومرتاف ماض مبني على السكون لتصالب من رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وهذا هو الشاهد وقد أمروا أن يكفروا به عندك يا أخي وقد أمروا أنت واحد واحد اثنين ثلاثة آه عرفت نفسك بس ساكت عنده الله يبارك فيك فضلا وقد أميرو نعم أميرو في الماضي حسنته مبني ومغير الصيغة وهم مبني على الضم لصالب أو الجماعة حسنته وعوض ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل حسنت محل رفع نائب حسنت في محل رفع نائب فاعل لنبدأ بالعراء لنبدأ أنت عربت هذا الذي خلفك اللام لم تعليل نعم على ما تقدم معكم نبدأ في علم. مضارع مضارع نعم فعل علم ماض حسنت هذه ما يلام التعني هذه هات فعل ماض مبني على الفتح سنته وهو مغير السيغة ونائب الفاعل طبيعي الوسط تقدره هو سنته طيب هذه بعض أمثلات مغير السيغة لا بأس يضل عندك عند من؟ وعليكم ما حملتم بس ما حملتم ترك ما سألت الكلام عليه حملتم حمل فعل ماض مغير الصيغة حسنة والتاء حملتم ما بنع الفتح ما بنع السكون حملتم فعل ماض مغير الصيغة ما بنع السكون تصالد من رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل والميم علامة الجمع لا محل لها من الإعراب حسنت قال رحمه الله انتهينا من باب نائب الفاعل ناخذ المبتدأ والخبر قال باب المبتدأ والخبر فرص في درس السلاء هنا إن شاء الله يعني.